أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا الصلاة ayo ala al-felah ayo al-felah Allah u akbar, Allah u akbar